أقسم أن النصر قريب أقسم أن الله مجيب وعد الله تعالى حق والمولى للخلق رفيع ان النصر قريب اقسم الله مجيب اقسم ان النصر قريب اقسم ان الله مجيب وعد الله تعالى حق والمولى للخلق قريب اقسم ان النصر قريب اقسم أن الله مجيب أقسم أن النصر غريب أقسم أن الله مجيب وعد الله تعالى حب والمولى للخلق رقيب مهما كان الليل طويلا أو حتى ظل التعذيب مهما كان الظلم عنيفا عد الباقي ليس يغير رزك صبرا صبرا أن الخطف عصيب أن القلب يئن جروحا والبغي أليم ورنيم نعلم أن هناك عدوا في قتل الأطفال مريم يهدب مرحا يقتل شيبا واشتد دعوين ونحيم نقسم أن النصر قريب نقسم أن الله مجيب اقسموا أن النصر قريب اقسموا أن الله مجيب وعد الله تعالى حق والمولى للخلق رقيب صلينا بالليل طريلا والنجوى بالليل تقريب ندعوك إلهي أنفذنا فالأرض دخال ولهيب صبراً صبراً إما منصركم والنصر مهيد معلم أن هناك عدواً في قتل الأطفال مريد يهدم دوراً يقتل شيباً فوضنا للخالف أمراً والله عليم وحسين سوءاً من النصر قريب سمو ان الله مجيب سمو ان النصر قريب اقسم ان الله مجيب وعد الله تعالى حق والمولى للخلق رقيم اقسم ان النصر قريب اقسم ان الله مجيب سمو ان النصر قريب اقسم